فآمنوا بالله வில ولا தூ الله إله واحد طبعا له أن يكون له ولد له كفال الله كيلا لن يستنقف المسيح ان يكون عبدا لله على الملائكه ومن يستنكف عن عبادتي ويس تخبذ بسايا شرهم الي